أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته ام يوسف يوصف ام كنون يوصف فاو لا تقتل يوسف لا تقتل يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة وَإِنَّ لَوْلَا لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَا يَظُنُّ نِي أَن أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن Yeah. Uh -huh. just 2-إننا <تصفيق> وكم أمرن فالصبر جاآء على قميصه بدم كذب بخالد بس و <clears throat> <clears throat> Would you Whoa. Oh. ثمان بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي <تصفيق> وانتراه من مصر لمرأتي o um. والله زن الم و